قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 ذَللكَ جز أعدد إلاه النَّار لَهُ في هذاار الخُلدِ جز أَم بِم كانوا بآيات يجحدون.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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَدَّعُون نُزُلَم مِ النَّافُور الرَّحيِيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَم مِنمَنْ دَعاائِلَ اللَِّ وَعامِلَ صَالِحَوْوقَالَ إنيِي مِنَ المُسْلِمين وَلَا تَسَْو الْحَسَنَةُ وَلَ السَّيئ إِنَّ فَعْلَ بَلَّتِهِ هُوَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عظيم.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 إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لأولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيْهِمْ عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ عَلِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ